عن النزاع بينا اولا ان المشتق الذي هو موضع النزاع هنا في الاصول ليس هو المشتق النعم وانما هو المشتق الاصول أي هو الذي يحمل على الزار ويحكي واضح فقد يشمل ويشمل بعض الجوانب، يشمل بعض الجوانب، وإلا يخن بالمعنى المُبِل بالمشتق نحوين، وإلا يخن مشتقاً بالمعنى النحوي قال اولا اذا إذن نيّنا أن المشتق الذي هو محل النزاع هو المشتق المُصّول، وقلنا حتى يدخل المشتق في محل النزاع يجب أن يتوفّر فيه شرطان. الاول ان يحمل على الذات ويحكي عنه الثاني ان تبقى الذات بعد زوال الوصف اما لو زال الوصف وزالت معه الذات فهذا المشتق لا يدخل في محل التزاحم وبينا ايضا ان البعض يقول ان النزاع في المشتق لا يدخل فيه اسم الزمان لماذا لان اسم الزمان متفرق لا بقال لا يأتي الوقت اللاحق الا بذهاب الوقت السابق المصنف يقول هذا الكلام صحيح ان الزمان متفرق ولكن ولكن خروج فرد خروج فرد العقل خروج فرد من محل النزاع من الافراد التي تصدق عليها صيغه مفعل لا يعني خروج اصل الصيغه من محل النزاع اذن النزاع في صيغه مفعل باطل في المجتمع لأنه يشمل اسم المكان وتكلمنا عن اختلاف جهات المبادئ في الاشتقاظ فقد يكون المشتق بالفعل وقد يكون المشتق بالملتة وقد يكون المشتق حسب الشأنية وقد يكون المشتق من الحرفة واختلافة هكذا قلنا بهذا أراد المطلق دفع الإشكال عن ضغط الأمثلة الذي أشار إليها المستشكل وقال إن مثل نجار وطبيب ومفتاح ومنشار إلى آخره موضوع بالأعام لا يجري في المشهد. المصنف يقول لا هي مغطى للأخر ولكن حصل عندكم لذ في سهل المتلبس بالأثقال. أنتم تقولوا المتلبس وتقصدون المتلبس بالفعل فقط بينما التلبس يختلف من فرق الى اخر فقد يكون التلبس بالفعل وقد يكون التلبس بالملكه وقد يكون التلبس بالشانيه وقد يكون التلبس بالحفك والصدفه بقي علينا ان نوضح امرا اخر وهو اخر الامور التي ينبغي توضيحها قبل الدخول في محلنا ولعل هذا الامر يكون هو من اهم تلك الامور الثقيله هذا الامر قد يكون صادق انتم حينما تقولون ان المشتق اسمه وضع لخصوص المتلبس بالمبدل في الحال في الحال في الحال أو للأعام سؤال ما مقصودكم من الحال حينما قلتم هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال الحال يعني ما ما المقصود بالحال فعلا ما المقصود بالحال في كلامكم المنلذذ بالمبدا بالحرف العام قبل ذلك المخلف يقول لا شك انكم قد عرفتم من خلال ما تقدم من خلال ما تقدم ان المشتق في محل الكلام ان المشتق في محل الكلام هو من الأسماء دائما قلنا سابقا ما. لا يشمل المشتق الأصولي الأفعال ولا المصادر فإذا المشتق الأصولي من الأسماء دائما ولا يشمل الأفعال والمصادر لماذا قلنا سابقا لأنها لا تحمل على الذات ولا تحقي عنها وإن أسلد إليها لكن المهم الحمل والحكام واضح وايضا اراكم في النحو ان الاسماء لا دلاله لها على الزمان ما تعريف الاسم في النحو الاسم يدل على الذات فقط ولا يدل على, على الزمان بخلاف الافعى صحيح تدل على الحدث الحاصل في الزمان اما الماضي او الآن او, أو, أو المستقبل اما اطول ضربة او يضرب او سيضرب صحيح هذا واضح خب اذا كانت الاسماء لا تدل على الزمان المصنف يقول من فقط الجوامد مثلا زيت ما يدل على الزمان يدل على الزمان شعفر محمد علي الى اخره المصنف يقول حتى حتى استرفاع حدثنا الفاعل بعد وحدثنا المقول ايضا لا يدلان على الزمان انما يدلان على ذات متلثسه بهذا الشيطان قائم ما يدل علامته على في الماضي الان غدا زيد قائم قد يكون في الماضي وقد يكون انا وقد يكون في المستقبل فاذا الأسماء يعني الجوامد وايضا اسم الفاعل واسم المفعول أسماء لا تدل على الزمان على هذا على هذا إذا قلنا زيد قائم إذا قلنا زيد عالم إذا الأسماء لا تدل على الزمان فقولنا زيد عالم زيد قائم ضارب شارب آكل إلى آخره التفتوا كما يصدق على المتلبس بالمبدأ فعلا الآن يعني الأسماء لا تدل على الزمان التفتوا إلى النتيجة فكما أن هذه الجملة تدل حقيقة بيد العالم تدل حقيقة على المتلبس بالمبدأ في الحال وفعلا في الحال وفعلا تدل ايضا تدل ايضا على من كان متلف وتدل ايضا على من سيكون في المقر لأن الأسماء لا بلالة لها على الزمن فحينما أقول زيد عالم زيد زوج زيد حر لعلي أقصد الماضي ولعلي الآن ولعلي المستقبل واضح انقل. انقل لعلك تقصد الاطلاق المجازي يعني الآن حقيقة لكن في الماضي والمستقبل لعلك تقصد ان إطلاق المجتب من باب المجاز يقول لا بل من باب الحقيقة متى متى يكون حقيقة في الأحوال الثلاثة إذا إذا رأينا حالك فلم مثلا انا قلت زيد كان انا حقيقة انا بس انا بس زيد كان انا بس انا بس قلت زيد عالم بس انا ولا؟ انا قلت زيد سيكون انا في المستقبل بس ولا؟ في حقيقي لكن بشرط بشرط مراعاة حالة التلبس واضح كيف الثاني إطلاق حقيقي في أذن الثلاثة في الماضي والآن والمستقبل بشرط مراعاة حالة التلبس أقول زيدون كان آمن أي حقيقي إطلاق ولا مو على كان زيدون عالم, زي عالم الان عبد زيد سير نوحان. هذا ماك حقيقي. لماذا؟ لأني أراعي حالة فلا مسلم. واضح أليس؟ واضح أليس؟ خوب. إذا هذا الكلام. نيجي إلى محمد الكلام المهم. التبتوجي. التبتوجي. عن أحوال. نحن نرجع له ما المقصود الحال؟ الاحوال يعني الحال يصدق يصدق على معان سلام مره الحال يعني حال التلبس تكتفي بواحد مره الحال حال التلبس مره الحال حال الاسناد والجار والحمل والاطلاق مفردات لمعنى واحد الحامل الجاري الاثناب الاطلاق المعنى واحد لو قلنا جار قلنا حامل او قلنا اثناب او قلنا اطلاق المعنى واحد اذا الحاله الاولى حال التلبد والثانيه حال الحامل تعطي معنى خامس الحامل الجاري الاثناب الاطلاق النسبة خمس لا خمس مصطلحات لمعنى واحد أقول حال المثل أقول حال الحمد، اقول حال الإطلاق أو حال الثناء أو حال الجاري الخمسة اللي معنا الواحد هذه الحال الثانية وبرده أخرى الحال مثل حال النطق حال التثناء فهذه أحوال ثلاثة من الحال حال التلفظ حال الحمد والإثناد حال النطق ما الفرق بينها التفت إليها جيدا كثيرا ما يحصل الخوف والاشتباه التفت للتعريف جيدا حال التلبس ما المقصود منه حال التلبس يقصد به يقفض به الزمان الذي كانت الذات فيه متلبسه مصدره حال التلبس يقصد منه الزمان الذي كانت الذات يعني الذات او عمر الى اخره متلبسه بالصفه او بين التوصيل للمبدا صفه ومبدا بمعنى اخر بالصفه او بين التوصيل واضح حال التلبس خوف حال النسب والاسلام يقصد به الزمان الذي الزمان الذي يريد المتكلم يريد المتكلم ان يحمل الصفه على نفسه حال النكبه حال الحامل حال الرجال الى اخر يقصد به الزمان الذي يريد المتكلم ان يحمل الصفه او المبدا على الذات حتى اجد مثال جميع الشرح حمل الصفه او المبدا على الذات بعد عندنا حال النطق حال التكلم حال النطق ما المقصود من الزمان الذي الزمان الذي يتفوه ينطق يتكلم به المتكلم الزمان الذي يتفوه يعني ينطق صحيح <تصفيق> الزمان الذي يتفوه فيه المتكلم وعادة يكون هذا الزمان وسطا كملت التعريف وعادة يكون هذا الزمان وسطاً بين زمانين بين الماضي والمستقبل يكون هذا وسطاً بين الزمان الماضي والزمان المستقبل لا تستيجي المسطل واضح التعريف حتى في المقال واحد يوضح الجميع ان شاء الله يوضح الجميع ان تبدو قال زيديو زيديو الأطول الأطول إذا قال قائد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد دائما دائما دائما دائما زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد فورا اجاب محمد او علي اليم او اي شخص اخر قال في الامر واحد قال محمد القالمه خب التفتوا جنبي لنفرض ان محمدا كان عالما تكتم يوما خفي اكتب المثال زي لنفرض ان محمدا كان عالما يوما الخميس. وتكلم زيد بن جدام يوم السبت لا محمد عالم يوم الخميس زيد المتكلم يريد ان يقول محمد عالم هذا الكلام محمد عالم كان النطق به التفتوا ماذا قال قال محمد عالم ام محمد عالم أمسي أمس أمسي الأمس يعني أعيدت منها قام يوم الجمهر خط أنا أقرأ محمد عالم يوم الخميس النصف الثالث صحيح؟ بس ماذا قال؟ ما قال محمد عالم يوم الخميس قال محمد عالم أمسي يعني يوم الجمهر التفت السبت المبدأ حال التلبس مثل المثلق من الأول حال التلبس بالمبدأ كان أي يوم يوم الخميس التفت حال التلبس بالمبدأ كان يوم الخميس واضح حال النطق يوم السبت بعد محمد الثالث حال الإسناد وال والجار إلى آخره كانت في يوم الجمعة هذا المثال وضح المطلوب وضح المطلوب فالمقصد الأخطاء دائما لكل الجري والمجدد الجري يقصد به الحال أو الزمان الذي أراد المتكلم أن يلتب الصفه إلى المجدد واضح المثال الزمان المثال إذا حال التلبس لمحمد بن عين يوم الخميس.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 في الزمان الحاضر، في الزمان المستقبل، مع مراعاة حال التلبُث، أقول زيد كان، زيد الآن زيد في المستقبل، هذا مؤمن، أؤمن حقيقي ليش لأن مراعين حال التلبُث إطلاقوا على هاي الأحوال الثلاثة، على هاي الثلاثة بق حقيقي. لاننا في الاطلاق راينا حال تلبس وفعلا كان في الماضي عالما فقلت زيد فانه عالم وهو الان عالم فاقول زيد عالم الان بالفعل والا يكون فمن حال المستقبل اقول زيد سيكون هذا اطلاق حقيقي ايضا هو مجازم الى هنا التضحك الى هنا لا خلاف ولا الله احد محل النذاء محل النذاء التفتوا محل النذاء لو كان زيد عالم في, في الماضي كان عالم بالفعل التفتوا الآن أقول زيد عالم بالفعل هذا محل خلاف في المستقه هنا إذا كان في الماضي قال قطيها كان تاجرا مجال آخرين الآن أطلق الصفه عليه الآن أقول زيد عالم بالفعل يعني قلت الآن زيد النجار مقصودي الآن وهو انقضى عنه العلم والنجارة والفقه اخره هذا الإطلاق على من انقضى عنه التلبس هذا الإطلاق هذا الحل النزاع الإطلاق حقيقي أو مجالي يعني قلنا الإطلاق مع مرآة حال التلبس اطلاق إطلاق حقيقي الإخلاق ألا من تكون في المستقبل من دون مراءات حال التلفز مجان هذا لا شك فيه أقول الآن زياد عالم وهو في المستقبل النجاح لا شك فيه إنما نحن النجاح هنا في من كانه القفشوا أعيد مرة تانية إطلاق المستقبل مع مراءات حال التلفز سواء كان في الماضي أو الآن أو في المستقبل اللي إطلاق إطلاق لأننا نبادر لأننا راعينا حالة السلام وإطلاقه عليه الآن الآن أقول زيد عالم وهو سيكون في, في المستقبل إطلاق مجازي لا لن نراعي حالة السلام واضح ليش مجازي أقول زيد عالم وهو بيكون يقول من باب من, من باب من باب يعني شريك مشارفه يشرف أن يكون عالم قريب من باب الآول فيقول أن يكون عالم من باب بطرس يوسف اني أراد يعصر هو في الباب كان يعصر عنه بس يقول هذا العلم يقول مبينه إلى الخالق فقال من باب الآول والمشارف هنا أشرف أن يكون عالم طالب الحوض يشرف بعد فأقول زيد عالم لأنه أشرف سيقول الى ان يكون عارف. هذا مجال لا شك فيه انما على من كان على من كان متعلمة والقضاء الآن اقول زيد عالم الآن اقصد هذا الاطلاق حقيقي للمجال هذا محل اللزاع هنا اتضح محل اللزاع خذ ايها المطلق ما تقول انت ما المختار عندك ما المختار يقول المختار عندي الحق عندي أن المشتق المشتق وضع حقيقة لمن؟ للمتلبس بالمبدأ في الحال واضح ومجاز في من قضى عن المتلبس. بعد اتفاقنا وإياكم في أنه بدا على المبتأ يقول الخلف إلا نحن نقول انتم تقولوا حقيقة للأعاد نحن نقول المستقل حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ في الحال ونجاد في غيره سواء كان في الماضي أو ألا إذا راعينا حالا تلبث هل كلام حالا اقترح الكلام ايها المخلص دليلك ماض يقول عندي دليل داخل على ان المشتق موضوع للمتلبس فقط الاول التبادل الثاني صحه الثلج على عن صحه الثلج عمن عن انقضى عنه التلبس تبادل كيف قال ان التبادل اولا تبادل معنا عنكم ماذا فقط التبادر هنا يقول حينما نثلث ونقول زيد عالب زيد ضارب زيد طائل يكون المثلث المتبادر إلى الذهن الآن هو ضارب الآن هو طائل الآن هو عالب مثال للتوضيح أفضل اذا قال المولى لعبده اكتبته إلى قال المولى لعبده انهد إلى السوق التفكوا واضرب واضرب كل من تراه واقفا وعطي درهما لكل من تراه جاء واضح حيثا واضح قال عبد فرد واحد ايه ما شاء الله يعني, يعني ده ما شاء الله وادهنا بقول لك سوك كل ماشي ينتيشون فرد راشيل، صحيح؟ خوب سؤال سؤال، أكو أشخاص كان ماشيين الآن جالس؟ هذا هذا يضرب؟ هذا يضرب؟ لا يعني هذا مو ماشين الآن جالس، بس كان ماشيين إذا على هذا من كدرة يضرب؟ لأن كل كلنا ماشين ثابت، فيضرب الماشي بالفعل فقط خوب درهم لمن؟ لمن كان الآن واقف يقول لا لمن الآن جاء وإن الله يرد أن يفتح في البار الراضي يعطي لكل الناس واضح المثال هذا معنى هذا خص حتى سل وصحب السلف أيضا نقول لمن كان واقف قبل, قبل أن جلس ماذا نقول له زيد ليس فائن بل جالس فتلقى من مع انه خالت فصحه السلب سلب الصفر سلب المبدا على الزاق دليل على ان المشتق موضوع لخصوص متلبس فقط مثلا جنى السيد السيد نزع عمر اقول السيد مثلا كانت قبل ما ليس معنى منه فهذا هو يصح السند فيصح السنة، فيصح السنة بأن صح السنة دليل على أن الوضع للمتلبس فقط، أن المشترك موضوع للمتلبس فقط وليس للأعم من المتلبس فمن أظنه واضح؟ أقول، فلماذا دخلوا أن المشترك من الأعم؟ فقول آخر في قبالكم يقول أولئك السبهم، أولئك عندهم خلق. خلط لا قعدهم خلط كما قرأنا في الدرس الماضي خلط في حال التلبس أولاك يقصدون المتلبس, المتلبس بالفعل ونحن نقول المتلبس بالفعل يختلف مرة يكون بالفعل المتلبس مرة بالشانيه إلى أثرهم فهؤلاء من الإجتبار وعدم تفريقهم بين حال المتلبس بالمجدى هل المتلزق بالفعل أو بالملك أو بالحرفه والصناعة أو بالشهرية الخلق عدم المستطقة بين هذه الأمور أو قعهم في القول ابن العالم وإلا لو فرقوا بين هذه الامثله المذكورة في الكتاب لما وقع عنده بالخلق ولما قالوا أن المشتق موضوع من العالم تضح المطلب تضح المطلب انتهينا الحمد لله من باب المستقبل انتهينا لاحظ العبادة آمن آمن اعلم أن المستقاط التي هي محل النزاع بأجمعها من الـ من الأسماء لماذا؟ لان الافعال لا تحمل على الزمن هذا اول ثانيه والاسماء مطلقا لا دلاله لها على الزمن صحيح الجوارب يقول لا مو فقط الجوارب اسم الفاعل ايضا اسم المفعول ايضا لا يدلان على الزمان قال حتى اسم الزمان واسم المفعول فانه كما يصدق اسم الزمائف اسم الفاعل واسم النمعون كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعل في... على الآن كذلك يصدق على من كانت عالما فيما مضى أو يكون عالما فيما ياتي انقل شيخنا تجوز ويقول لا شوفوا بلا تجوز يعني مو أطلاق ممجازي اطلاق حقيقي لكن قلنا مع مراعات مع مراعات شوفوا اذا كان اصلاقه عليه بلحاظ حال التلبس بالمراد واضح قلت زيد كان زيد بالحق حال تلبس حقيقي كما اذا قلنا كان عالما او سيكون عالما فان ذلك لا ريب شنو حقيقه بلا ريب فإن ذلك حقيقة بلا, أو فإن ذلك حقيقة بلا نظير الجواب. لو تقول فيها مثلا الرماد كان خشبا صحيح أو لا صحيح أو لا بعد الإحراف صحيح كان في الماضي خشبا أو الخشب سيكون رمادا في المستقبل أيضا صحيحا فإذا إذا كان الأمر كذلك ايها المصنف فما موقع النزاع في اطلاق المشتق في إطلاق المشتق على ما نضع عليه التلبس انه حقيق او مجاز اذا انت الان تقول في اطلاق المشتق على, على المتلبس بالنبدح في الماضي لا امراات حال التلبس إطلاق فاين النزاع فاين النزاع بيننا وبينكم المصنف يقول لا النزاع لا بال قال نقول ان الاشكال ان والنزاع هنا انما هو فيما اذا قضر كانت وانقضى واردت ان اطلق عليه المشتق الان مما امرات خالد بن كان قلت زيد انام اذا قلت زيد صحيح لا نزاع اما اذا قلت زيد ان دون ان الاحظ حاله تلبس وأردت إطلاق اشتف علامة لانقضى عنه التلبس الآن إطلاق حقيقي لو أردت قال فيما إذا اطلت تلبس بالمبدأ وأريده إطلاق المشتف علامة يعني الآن على الذات الذي انقضى عنه التلبس هذا الإطلاق حقيقي شنو معنى؟ يجيب لحظ حال الإصلاق النسبة شوفوه أي أن الإطلاق عليها بلحظ حال النسبة والإسناد الذي هو حال النطق غالبا يعني حال المتكلم وقت النطق يعني وقت ينطق هو غالبا وقت النطق افتح حال عاده بين النطق والنسبه عاده افتح حال لان النسبه مره اعتبرها نطق ومره أعتبرها اعتبرها فقط في ذهني جناب الشيخ جنبي هو عالم بس ما اقول الشيخ عالم قاعد اسمع فيلي واحيانا لفظ اعبر عن ما بداخلي اقول الشيخ عالم هذا وقت النطق عاده احيانا لا لكن غالبا وقت النطق ووقت الحمل والاستدعاء عاده قال والاسناد الذي هو حال النطف معلما يعني ما عالفا أقول زيد العالم يعني أقصد وقت ما أتكلم وقت ما انا أقصد اقصد زيد تكلم كأن تقول مثلا زيد عالم فعلا أي أنه الآن موصوف بأنه عالم لأنه كان فيما مضى عاملا كمثال إثبات الكراهة للوضوء من الماء المتخن بالشمس سابقا بتحميم لفظ المتخن في الدليل لما كان المتخن فتحق للماذا ذكرنا ثلاثة أمور ثلاثة أمور الأول إن إطلاق المشتف التفتوا جيد بلحال حال التلبس سواء كان في الماضي أو الآن بلحال حال التلبس إطلاقوا جنوب حقيقة مطلقة. مطلقة، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أقول زيد كان أو الحال زيد عالمون أو المستقبل زيد سيكون آن هذا بالحص حالتنا بالحقيقي، وذلك بالاتفاق يعني ماكو ما مخاد، الجميع مستبق على هذا، ثانيا إن إطلاقه المشترك على إضاء فعلاً بيلاحظ ارتفعه حال النسبة والاسناب لا تبين على الرصد بعد وين صارت حال النسبة والاسناب لكن قبل تماما زين راح يصير في المستقبل أنا أقول زيد عالما لكن ألاحظ مستقبل مو بس مقصود المستقبل يقول هذا اطلاق مجازي بالاخر بيناقش مجازي شوفوا قال زمان التلبث والاحداث قبل زمان التلبث لانه فيتلبث سيتلبث فيما بعد هيطلق الاطلاق مجارا بلا أشخاص وذلك بعلاقه القوي او المشاركه واظهرها اي مشاركه سيؤول مصيره الى العلم ان يكون عالما يشرف ان يكون عالما وهذا متفق عليه هاي علاقات متعبه بعد الخلي فلا غلاب، علاقة الأول والمشارقة والسلبية والشديد يجيكم بشكل فيه بلا غلاب وهذا محمد الخلال هذا محمد الخلال إن إطلاقه، إطلاق المشتغل على الذات فعلاً يعني الآن أي بلحاظ حال النسبة والإسناد بانه كان متصفا به سابقا أطلق الآن أقول زيد عالم بالفعل بس مقصودي باحتمال كان قال يقول وهو محل الخلاف والنجاح فقال قوم بانه حقيقه وقال اخرون بانه نجاح انت ايها المصنف ما تقول المختار قال اذا عرفت ما تقدر من منه مصنف الحق ان المشتق حقيقه حقيقه في خصوص المتلبس بالمجد واضح الحق أن المشتقه حقيقة في خصوص متلبث مولد من القضاء عنه ومجاز في غيره في غيره يشمل موضع الاتفاق موضع الخلاف موضع المتاكي عن المستقه الخلاف يعني الماضي من القضاء عن ودليلنا اولا التبادر وثانيا صحة السلب أن من زال عنه الواق فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل جاهل لمن هو قاعد بالفعل لا يقال له قائم واصبح لا يقال انه قائم انه ولا لمن هو جاهل بالفعل لا يقال له عالم والا لو انكر لانه اطلق جاهل عالم لاجتمع في الاقداد فيكون زيد نائم وغير نائم قائم وقول كالس وهذا لا وذلك لمجرد أنه كان قائم أو عالم في الماضي. في ما سبق. نعم يصح ذلك في باب المجال. إحنا لا في المجال. أقول زيد عالم، أقول كالس. باب المجال، أقول كا أقول كالس. هذا إطلاق مذهب صحيح. أما أقول زيد عالم في الجاهل، وأقصد هاي إطلاق حقيقي هذا لا نقبله. فيكون حين فيكون حقيقة حين او يقال إنه كان قائما أو عارماً، فيكون حقيقة حين اذ يكون الأطلاق بلاحظ حال التلفظ. خل قل، لماذا وضع الآخرون في المحدود؟ لماذا قال الأعم؟ يقول وعدم تفرقة وعدم تفرقة في عدم التفرقة بين الأطلاق بلاحظ حال التلفظ وبين الأطلاق بلاحظ حال النطق والإصدار. هو الذي أوصعهم في الخصاب والاشتباه هو الذي أوهم القول بوضع المشتقل الأعاب إذ وجد أن الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع أن التلبس قد مضى يعني قبل نصف عشان اشتق النجار فالآن في بيته أقول نجاها هذا ما لاحظ ما لاحظ الفرق بين التلبس والتلبس فعلاً مع أن متلبس ولكنه غفل عن أن الإطلاق كان بالحظ حال التلبس. انت حينما قلت زيد نجار، فعلاً لا زال متلبس بحرفه النجار. حينما قلت زيد عالم، لا زال متلبس بملكه. صحيح حينما قلت هذا مفتاح لا زال متلبس بشئونيه المستح. فلم يستعمله في الحقيقة إلا في خصوص. متلبس بالمبدأ لا في ما ما داخلا مبدا قد كثر المستواه الفول التلبس لا في ما مضى عنه التلبس حتى يكون شاهدا له بل هو شاهد عليه لا ثم انك قد عرفت هذا باكرامه فيما سبق ان زوال الوصف يختلف باختلاف المواد من جهه الكون المبدأ اخذ على نحو الفعليه كأن أقول زيد قائم بالفعل الآن، أو على نحو الملك كأن أقول زيد عالم، زيد قاضي، زيد فقيه إلى آخره، زيد آبد إلى آخره أيضاً، أو الحرفة زيد نجار إلى آخره، فمثل صدق الطبيب حقيقة على من لا يشغل من, من لا يشغل بال طياب فعلاً، لينوم نايم، أو مكتن متاح قراءة الشغل، أو راعد، أو أصلح لا يكشف عن كون المشتق حقيقة في الأعام لا هذا لا متلبس لكن مو بالفعل متلبس بالحرف، بحرف اتبابة ومن اتبابة كما قيل وذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة أو الفعلية أو الشانية لأغره وهذا لم يدل تلبسه به حين النوم مع أنه نائب لكن جابت تسأل عن الطب يجاوبك يعني الحرف لا ظلت موجود الملكة لو ظال عنا موجودة نعم إذا ظالت الملكة إذا نفقت في ظاله الآن إذا قلنا الطبيب هذا حقيقي نوع جد نعم إذا ظالت الملكة أو الحرفة كان إطلاقه إطلاق الطبيب عليه على الذي قد تضع عن الطلب اذا إذا لم يكن بالإحاف يعني لم أقول كان لم يكن بلحاظ خالق تلبس كما لو قيل هذا طبيبنا بالامس هذا حقيقي ومشاكل أمس كان هو طبيب منه وليس كذلك فقلناه جميعنا بأن يكون قيد قيد بالامس بأن يكون قيد بالأمس لبيان حاله تلبس قلت زيد طبيبنا بالامس كان بالامس هذا طبيب حقيقي ومشاكل فإن هذا الاستعمال لا شك بكونه كونه على نحو الحقيقة، ليس؟ أنه بالحال حامل تنبرس وقد سبق بيان ذلك فصلى الله على محمد وآلف وآلف الله